بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله فصل اذ يقسم المفرد بتقسيم اخر وهو أن المفردة إما أن يكون معناه واحدا أو يكون كثيرا والذي له معنى واحد على ثلاثة أضرب لأنه لا يخلو إما أن يكون ذلك المعنى متعينا مشخصا أو لم يكن ولا ونسمي على ما كزيد وهذا وهو ولا ولولا أن يسمى هذا القسم بالجزئي الحقيقي والثاني أي ما لا يكون معناه الواحد مشخصا والثاني ما لا يكون معناه الواحد مشخصا بل يكون له أفراد كثيرة هو ضربان أحدهما أن يكون سيدق ذلك المعنى على سائر أفراده على سبيل الاستواء، من غير أن يتفاوت بأولية أو أولوية أو شدية أو أزيدية ويسمى هذا القسم بالمتواطي لتواطي أفراده وتوافقها في تصادق ذلك المعنى العام كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمرو بكر. وثانيهما ألا يكون صدق ذلك المعنى العام في جميع أفراده على وجه الاستباه بل يكون صدق ذلك المعنى على بعض الأفراد بالأولية أبالأشدية أبالأولوية وصدقها البعض الآخر بألداد ذلك كالوجود بالنسبة إلى الواجب جل وجده وبالنسبة إلى الممكن وكالبياض بالنسبة إلى الثلج والعاج. ويسمى هذا القسم مشككا لانه يوقع ان الناظر في الشك في كونه متواطي او مشتركا نعم فاولا نحن قسمنا المفرد إلى اولا قسمنا المفرد إلى اسم وكلمه واداه وكان ذاك تقسيم نظرا إلى استقلال مفهومه وقلنا المفرد إذا كان مفهومه مستقلا فإن دل على هذه الأزمنة الثلاثة فهو كلمة وإلا اسم وإن لم يكن مستقلا بالمفهومية مفهومه غير مستقل بل لا يتم إلا بضم ضميمة إليه لكونه لكون مفهومه معنا نسبيا معنا رابطا بين شيئين فهذا ف فالتقسيم تقسيم المفرد هذا تقسيم من تقاسيم المفرد وذاك التقسيم كان باعتبار استقلال مفهومه وعدم استقلاله والآن نحن نقسم المفرد إلى ماذا إلى جزئي ومتابع ومشكك هذا أيضا تقسيم للمفرد لكن باعتبار باعتبار آخر وهو باعتبار تشخص معناه تعين معناه وعدم تشخصه إن كان معناه متشخصا متعينا فهو جزء وإلا إما يكون متواطيا أو شج فهذا تقسيم للمفرد كما أن ذاك وتقسيم للمفرد أيضا لكن هل هذا مقسم هذا التقسيم هل هو مطلق المفرد أو الليسم منه فقط نعم الراجح عندهم أن مخزم هذا ليس مطلق المفرد الشامل للكلمة والذات بل يعني الاسم فقط لأن الاسم هو الذي ينقسم إلى جزئي ومتواطن ومشك نعم فقد يقسم المفرد بتقسيم آخر يعني قد يقسم المفرد في ضمن أحد أفراده وهو الاسم يعني ليس مطلق المفرد بل الاسم بتقسيم آخر وهو عن المفرد إما أن يكون معناه واحدا مفرد إما يكون معناه واحدا أو يكون كثيرا اولا يعني نقسم المفردة باعتبار اتهادي معناه وكثرته. فإن جعل متحدا المعنى نقسمه هكذا وكثير معنا سيتي تقسيمه إلى مشترك ومنقول وحقيقة ومجاز. نعم. عند المفرد ما يكون معناه واحدا أو يكون كثيرا والذي لهم معنى واحد على ثلاثة يضرب، الذي معنى واحد على ثلاثة يضرب، لأنه لا يخلو إما أن يكون ذلك المعنى متعينا ما يكون ذلك المعنى متعيناً، مشخصا يعني معناه معين يعني هو يدل على معين يدل على جزئي لا يدل على معنى كلي نعم فما يكون ذلك المعنى متعينا مشخصا او لم يكن او لا يكون ذلك المعنى متعينا مشخصا ولا يسمى علما كزيد فزيد هذا علم لفرد معين من أفراد الإنسان فمفرد زيد زيد هذا مفرد هذا هذا المفرد أو هذا الاسم هو يدل على معنى وهذا المعنى معين متشخص جزئي، وهذا كذلك كلمة هذا يعني اسماء لشارة يدل على ماذا على معين اليس ذلك هذا موضوع لماذا لان يستعمل في في معين محسوس حاضر هذا لكن يعني اسماء الاشاره والله اختلفوا فيها بعضهم يقول هي موضوعه للاشخاص لكن بوضع عام بعضهم يقول لا هو موضوع لمعنى عام لكن بشرط استعماله في أفراده هم؟ هذا واضح يعني بعضهم يقول هذا موضوع لماذا لهذا ولهذا ولهذا ولهذا, ولهذا ولهذا ولهذا ولهذا ولهذا لكن يعني بعنوان عام يعني لوحلة هذه, لوحلة هذه الأفراد وهذه الجزئيات بعنوان عام وهو المشار إليه القريب فإذا يعني تصورنا المشار إليه القريب فكأننا تصورنا زيدا وعمرا وبكرا وخالدا لأنهم كلهم يعني يعني مما يكون مشارا إليه قريبا نعم فهذا وضع في مقابل زيد وعمر وبكر وخالد المحولين بحال عام فالموضوع موضوع له موضوع له جزء ولا عام وضع عام لماذا لأنه لوحظ هذه الجزئيات بحال عام فكان موضوع له هذه الأفراض لكن هذه الأفراض لوحظ بلحاظ عام بعنوان عام يشملها كلها وغيرها إلى يوم القيام فموضوع له خاص والوضع عام والمستعمل فيه أيضا خاص والقول الآخر لا هذا هو موضوع لمفهوم المشار اليه القريب لكن بشرط استعماله في أفراده لا ينبغي ان يستعمل في هذا المفهوم يعني هل يقول أحد يعني حضر هذا بمعنى حضر المشار اليه القريب لا بل يقول هذا بمعنى حضر زيد حضر هذا يقول بمعنى حضر زيد أو حضر عمر أو حضر بكر أو حضر خالد فيعني يشترط استعماله في ماذا في الأفراد فيكون الوضع, الوضع عام والموضوع له ايضا عام والمستعمل فيه خاص نعم فعلى كل حال هو مستعمل فيه خاص فالمعنى الذي يستعمل فيه هو خاص نعم ألا كلا القولين نعم والله والله عام والله عام بلا شك لكن موضوع له أل هو عام وضع لهذا العام بشرط استعماله في أفراده أو موضوع له خاص خ... يعني أفراد جزئية الوحيدة بالإحاظ عام هذا فيه قولين مشهورين عند نحوية نعم. فكذيد وهذا وهو وكذلك هو لما لماير أيضاً كذلك لماير أيضاً فيه هذا الخلاف. على كل حال هو لا يستعمل إلا في في مفرد. نعم. إلا في جزئي. إلا في معين. على كل حال مستعمل فيه جزئي. فواللَّهُ والأولى أن يسمى هذا القسم بالجزئي الحقيقي نحن قلنا هذا, الع... هذا القسم عندهم اسمه علم ثم المصنف يقول الاولى أن يسمى هذا القسم بالجزئي الحقيقي لا يسمى بالعلم لماذا؟ لأن الضمائر وأسماء الاشاره أيضا داخلة في هذا القسم مع أنها ليست اعلاما فلولا ان يسمى هذا القسم وهو القسم الذي معناه الواحد معين مشخص ان يسمى بالجزئي, بالجزئي الحقيقي لا بالعلم نعم ثم والثاني اي ما لا يكون معناه الواحد مشخصا بل يكون له افراد كثيره هو ضربان ما لا يكون له معنى واحد ما, ما ما لا يكون معناه الواحد مشخصا يعني له معنى واحد بالنظر الى المعنى الواحد ذاك المعنى ليس بمشخص وليس بمعين بل هو معنى كلي تحته افراد هذا هو القسم الثاني وليكون له أفراد كثيره هو ضربان هذا الـ هذا, الـ هذا الذي هو له معنى له لذلك المعنى أفراد يعني ضرباني مو مم؟ متواطي ومشكك احدهما ان يكون صدق ذلك المعنى على سائر أفراده على سبيل الاستباء نعم. يعني أن يكون صدق ذلك المعنى الكلي على جميع أفراده على حد سواء يعني لا, لا يكون صدقه على هذا الفرد يعني أولى أو أول أو أزيد أو أشد على صدقه على فرد آخر مثل الانسان إنسان يعني ليس جزئيا حقيقيا لانه لانه معناه يعني كلي لأن الإنسان معناه حي ناطق حي متفكر حيوان ناطق نعم هذا هو أفراد زيد عمر بكر خالد وصيدق الإنسان على زيد مثل صدقه على عم وصدقه على عم مثل صدقه على بكر نعم نعم يعني لا, لا تفاوت بين أفرا... افراده ب... بالنسبه الى صدقه عليها بل هو يصدق عليها جميعها على حد سواء فهذا يقال له متواطئ نعم وكذلك الحيوان نعم لكن وكذلك الناطق لكن الكاتب ليس كذلك. كاتب ان له أفراد زيد عمرو بكر خالد لكن كتاب صدق الكتابة على هذه الأفراد ليس على حد سواء. يمكن أن يكون زيد أقوى كتابة أو أجود كتابة من عم ويمكن أن يكون كتابة يعني زيد أولا لكتابة يعني هو صار كاتبا أولا ثم هو الذي علم الكتابة لعمر وكذلك الله حك هذا فنفهم من هذا يعني أن الكل الذي هو ذاتي لأفراده لا يمكن فيه, في في فيه التشكيك بل يكون متواصل وعما الكلي الذي هو عرضي ووصف عرض لافراده يمكن فيه تشكيك. نعم. ثم أن يكون صيد ذلك المعنى على سائر افراده على سبيل الاستواء من غير أن يتفاوت بعولية نعم أو عولية أو شدية أو زيادة ما المراد بالأولية، أولية اولويه أولية معناه أن يكون صدق هذا المعنى على بعض الأفراد علة لصدقه على على البعض الآخر، نعم مثل الموجود بالنسبة إلى الله وبالنسبة إلى المخلوق. فالموجود يعني أول بالنسبة إلى الله وغير اول بالنسبة إلى المخلوق بمعنى وجود الله سبحانه اتصاف الله سبحانه وتعالى بالوجود هو علة لاستصاف المخلوق بالوجود كذلك وجود زيد ووجود ابنه عمر فنقول زيد وجود زيد زيد أول في الوجود لعم بمعنى أن وجوده أن اتصافه بالوجود هو إلة به بالوجود أولية أو اولويه أو يكون تفاوت باولويه يعني أن يكون صدق المعنى على بعض الأفراد اولى من صدقه على البعض الآخر يعني يكون صدقه على فرد لذاته وصدقه على فرد آخر لغيره كما في الموجود أيضا فالله سبحانه وتعالى عولى بالانتصاف بالموجود من المخلوق بمعنى أن وجوده لذاته ووجود المخلوق لغيره لله سبحانه لوجود الله سبحانه وتعالى وإيجاده نعم او اشديه او زياديه يعني اشديه او زياديه يعني أن يوجد أن يوجد المعنى في بعض الافراد اشد مما في الفرد الاخر او أن يكون المعنى في بعض الافراد أزيد من المعنى في الاخر لكن ما الفرق بين الشدة و... والزيادة، الزيادة يمكن العشذ ال... ال... ال... والعزيز كلاهما يمكن اندزاع أمثال للضعف وال... والانقص من... منهما، لكن هذه الأمثال تكون متمايزه في الزياد وغير متمايزه في الشدة. هذا يعني هذا طويل هذا طويل وهذا طويل لكن هذا ازيد طولا من هذا هذا طويل هذا من هنا الى هنا طويل ومن هنا الى هنا ايضا طويل لكن يعني هذا اطول من هذا يعني نقول عزيز طولا لا نقول عشد طولا بل عزيز طولا من من هذا بمعنى أننا نستطيع أن ننزع يعني عمثال هذا القدر من هذا متمايزة لا عمل عمل عشدي يعني تكون العمثال غير متمايزة فيها ها فمثلا يعني إذا أخذنا كوب من الماء وملجنا فيه ملعقة من, من السكر وكوب آخر وملجنا فيه ثلاث ثلاث من السكر فنقول هذا نقول عشد حلاوة من المذاق لا نقول عزيز حلاوة لأن يعني إذا قيل فيه يعني أمثال ما فيه هذا من من الحلاوة وإذا قيل إذن أخذ خذ هذه هذه الأمثال منها هل نستطيع لا هل يمكن تمييزها لا وعشد شيء ازيد شيء الناقص نعم ثم وعولبية وبيع بارات أخرى نستطيع أن نقول يعني الزياده في زيادة في الكم والشدة في الكيف، نا. ثم ويسمى هذا القسم بالمتوعطي، ويسمى هذا القسم بالمتوعطي وهذا القسم هذا القسم الذي يعني له معنى له آآ آآ آآ آآ هذا القسم الذي معناه له أفراد يسطق عليه على حد سواء هذا القسم يسمى بالمتواطي نعم فمثلا الانسان لفظ الانسان متواطي كما ان معناه متواطي فمعنا الانسان نقول انه كلي متواطي ولفظ الانسان ايضا نقول انه متواطي وفي الحقيقة التواطؤ للمعنى يعني هذا وصف للمعنى المعنى هو الذي يكون جزئيا والمعنى هو الذي يكون متواطيا والمعنى هو الذي يكون مشككا أما تشمية اللفظ بهذه اللوصات فهو على سبيل تجوز من باب إطلاق اسم المدلول على الدال الإنسان متواطي ومفهوم الإنسان هو المتواطئ المفهوم الإنسان هو لا حق بأن يسمى بالمتواطئ كلا لما كان هذا اللفظ هو ذالنا للمعنى المتواطئ فعلى سبيل تجوز قيل لهذا اللفظ من المتواطئ نعم ثم لتواطئ لماذا ثميا ثميا بالمتواطئ لتواطئ وتوافقها في تصادق ذلك المعنى العام لتواطئ أفراده وتوافقها توافق أفراد المعنى في صدق المعنى عليها كالإنسان بالنسبة لا زيد وعمل وبكر مثل الإنسان ومثل الحيوان ومثل الناطق نعم هذه كلها متواطئة كلي م... كليات متواطئة وظانيها ألا يكون صدق ذلك المعنى العام في جميع أفراده على وجه الاستباع نعم ألا يكون صدق ذلك المعنى العام على جميع أفراده على حد صواء بل يكون صدق ذلك المعنى على بعض الأفراد بالأولية وبالأشدية وبالأولبية أو إلا الزيادية على سبيل المثال ولم يذكر الجميع وصدقها على البعض الآخر بألداد ذلك كالوجود بالنسبه إلى الوعاج بلما جده وبالنسبة إلى الممكن فالموجود كلي مشكك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى موجود والمخلوقات موجود لكن يعني هو عولى بأن يستقى على, على الواجب من أن يستقى على الممكن وكذلك هو يستقى على الواجب أولا ثم يستقى على الممكن فيعني بين الموجود له أفراد مخلوقات وخالق وصدقه عليها ليس على حد سواء بل يعني متفاوتة بالعولوية والعولية كليهما. متفاوت. وكلب عاضب بالنسبة إلى الثلج والعاج. وكذلك البياض بالنسبة إلى الثلج والعاج، فأبيض كلي. له أفراد من أفراده الثلج والعاج، لكن يعني ليس صدقه عليهم على عادٍ سواء. بل سلج أشد بياضا من العاج أشد أشد بياضا هل نقول الشدة في الكيف وزيادة في الكم هل يعني إذا, إذا, إذا قلت نا أثلت أثلت الثلج ولا عج ثلج بيض ولا عج فالثلج اشد بياضا من العج هو اشد ليس ازيز يعني لانه اذا قال لك قائل اذا يعني ما هذه الامثال الموجوده في, في الثلج من البياض خذها لي لا يمكن نعم العاجش شدوا أيضاً لا الثلج شدوا أيضاً من العاج نعم ويسمى هذا القسم مشككا هذا القسم يقال له مشكك فمشكك لي مشكك كثير وهذا طويل عبيط اسود والمؤمن مؤمن كلي كل وكله مشكك او كلي كل متواطي مشكك لان المؤمنون متفاوتون في الايمان بالزياده والنقص والنقص اليس ذلك اما اذا قلنا يعني الايمان هو تصديق فقط وهذا التصديق لا يتفاوط اليقين لا يتفاوط بل يقين زيد ويقين وعمر كله سواء فيكون المؤمن كليا متواطيا لا يكون كليا مشككا نعم ثم و لماذا لان لماذا أصمي هذا القسم مشك قال ان يوقع الناظر في الشك يوقع الناظر في الشك في كونه متواتيا او مشتركا لان لانه يعني لما وجد بين افراد المعنى تفاوت بالشده او الضعف زياده بالنقص أو, او لويه او ثانبية أولية ويرولبية إذا, إذا لما كان استفاوت بين هذه الأفراد فإذا نظر الناظر إلى القدر المشترك إلى الموجود في الأفراد من القدر المشترك يخيل إليه أن هذا اللفظ هو متواطن لماذا لأنه موضوع للقدر المشترك وهذه الأفراد يعني متفاعية في القادر المشترك. وإذا نظرنا إلى جهة التفاوت يخيل إليه أنه مشترك أن هذا له مشترك يعني وأن هذا معنى لا علاقة بينه وبين هذا المعنى. فوضع لهذا مرة ولهذا مرة. فمثلا يعني إذا نظرنا إلى, إلى وجود الله وجود الخلق. إذا نظرنا إلى قدر المشترك يخيل يينا أنه موجود قدر مشترك موجود في هذا وهذا وهذا لفظ موضوع للقدر المشترك إذا هو متواطئ وإذا نظرنا إلى التفاوت وجود الله تعالى أولى وأول وهذا لا يعني يخ يخيل أن هذا مشترك لفظ مشترك ولما عندما مرة ولما عند العلا قد له بالمعنى الأول مرة أخرى ف يعني يخيل أنه مشترك فهو يشك نعم يوقع ان الله في الشك في كونه متواطن ومشترك فصل المتكثر المعنى له أقسام عديدة وجه الحصري ان اللفظ الذي كثر معناه ان وضع ذلك اللفظ لكل معنى ابتداء باوضاع متعدده على احدى ويسمى مشتركا كالعين وضعت عاره للذهب وتعاره للباصره وتعاره للركية وإن لم يوضع لكل ابتداء بل وضع أولا لمعنى ثم استعمل في معنى ثاني لآجل مناسبة بينهما اشتهر في الثاني وذلك موضوعه الأول يسمى منقولا والمنقول بالنظر إلى الناقل ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها المنقول العرفي باعتبار كون الناقل عرفا عاما وثانيها المنقول الشرعي باعتبار كونه ارباب الشرع وثالثها المنقول الاصطلاحي باعتبار كونه عرفا خاصا وطائفه مخصوصه مثال لولي كلفظ الدابه كان في اللصن موضوع لما يدب على الارض ثم نقله العامه للفرس عول ذات القوائم الأربع ثالثاني كلفظ الصلاة كان في الأصل معنى الدعاء ثم نقله الشاعر إلى أركان مخصوصة مثال ثالث كلفظ كان في اللغة معنى العلو ثم نقله النحات إلى كلمة مستقلة في الدلاله غير مقترنة, مقترنة بزمان من, زمان من الأزمنة الثلاثة نعم وإن لم يشتهر في الثاني ولم يترك إلا وليستعمل في الموضوع الاول مره مرة وفي الثاني وخراء يصما بالنسبة إلى الأول حقيقة وبالنسبة إلى مجازا مجاز كالعصبي بالنسبة إلى الحيوان المفترس والرجل الشجاع فهو بالنسبة إلى حقيقه حقيقة وبالنسبة إلى مجاز هذا تقسيم لمتكثر المعنى. وقد قسمنا متحد المعنى متحد المعنى قلنا اما يكون جزئيا حقيقيا أو كليا متباطيا أو كليا مشككا ولان يقول متكثر المعنى المراد بالمعنى هنا المعنى المستعمل فيه لا المعنى الموضوع له لانه لو اريد المعنى الموضوع له لا يدخل فيه الحقيقة والمجاز حقيقة المجاز لا يدخل هل يدخل؟ لأن في الحقيقة والمجاز المعنى الذي وضع له واحد والمعنى الآخر إنما استعمل فيه على سبيل التجوز إذن المراد بالمتكثر المعنى, بالمتكثر المعنى بالذي معناه كثير يعني المعنى الذي استعمل فيه كثير فدخل فيه الحقيقة والمجاز أيضا مثلا عصد عصد يعني لم يوضع لمعنيين بل وضع معنا واحد وهو الأهوان المختلف وإنما يستعمل في الرجل الشجاعي على سبيل التجوز فعصد نستطيع أن نقول إنه متكثر المعنى بمعنى أنه أن المعنى الذي يستعمل فيه كثير لا نستطيع أن نقول إنه متكثر المعنى بمعنى ان المعنى الموضوع له كثير لا اذا المقصود هنا بالمتكثر المعنى الذي كثر معناه المستعمل فيه يعني الذي يستعمل فيه عدة, عدة معاني نعم يموضع ذلك اللفظ لكل معنى ابتداء باوضاع متعدده على حدة. يسمى مشتركا، فالمشترك هو لفظ وضع ليستعملوا لي ولفظ يستعملوا لأكثر من معنى، وقد وضع لكل واحد من من من, من هذين المعنيين او هذين هذه المعاني على هذا أي بدون ملاحظه المناسبة بينهما، مرة وضع لهذا. ثم وضع لهذا لا لعلاقة بينهما بل بدون ملاحظة العلاقة هذا هو المشترك فمثلا عين وضع لماذا؟ للذهب ووضع للركية إلى ووضع للشمس ووضع للذات وهذا كله على هدى يعني لم يوضع لي لي للشمس مراعاة لمناسبة للشمس بالذات أو بالينبوع لا ف